يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. عليهم وعلى الذين آمين إن أزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين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 غفر الله ثم يستغفر الله يجير الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه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 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شيء وأن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 ياقِر رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وسأت نصيرا إن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 íy dýgoun mý dónih, ílā inātha, íy dýgoun ílā šayṭān, mārid lāgňuhu Allāh, وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضللنهم ولا امنينهم ولا امراهم ولا ولا امرا انهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمن انهم وما يعدهم الشيطان الا غررا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ووعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا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 وما يُتلى عليكم في الكتاب في أتمنى إلَّا تِلا تُطّنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْ وَمَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا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 وتصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَلَا إله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 وما قتلوه وما صنبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنب وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً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 وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نوعاً وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زفورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكنيما رسول مبشرين ومذيرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيز حكيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن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 نَمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَاعْمُرُ خَيْرًا لَكُمْ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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلاله إِلَمْرُؤٌ هَلَكَ لِيَسْلَهُ وَلَدُوهُ وَلَهُ أُخْتُهُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ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 تظلوا والله بكل شيء عليم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن